اي فطرتكم وهم يخرجون من حيث اخرجوكم وان الفتن اجند من النقات ودات فاطمه من منصب العوام حتى يقاتلكم فيه فتقوا قوم فتقوا دينك ذلك نسى